وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسق عند الله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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ الْنَّبِيُّ أَوَلَّا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ الْنَّبِيُّ أَوَلَّا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ الْنَّبِيُّ أَوَلَّا بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ لَيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاء 119. فأرسلنا علينا مريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 110. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَازْدَاحَتِ الْأَبْصَارُ وَبُلِّغَتِ الْقُنُبُ حَنَاجِرَ وَتَذُنُّ نَبِّئُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هنالك بتلي الْمُؤْمِنُونَ Vasuun, dielu, شَدِيدًا وَإِذْ dielu, الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي dielu, dielu, dielu, dielu, dielu, dielu, dielu, 11. بلا لا mukam لكم فرجعوا 12. Yestakzin faryekun minhumun nabiyya 13. Yekholun innabuyutana arora 14. Yekholun innabuyutana arora 15. Womaa yabia ولو دخلت عليهم من أخبارها ثم سئل الفتنة لا آتواها وَمَا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسرع ولقد سالوا عهد الله ولقد قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسولا، وكان عهد الله مسولا، الذين فَعَثُوا الفِرارِ فَرَضُوا مِنَ الموتِ أو القتْلِ. وَإِذَا الَّتُمَّ التَّعُونَ إلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُمْ مِنَ اللَّهِ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوطين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّةً عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلحوكم بألسلة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ يَرَدُّونَ وَلَوْ أَنَّ بَعْضُهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله أسرة لقد كان لكم في حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وقد صدق الله ورسوله وما زعدهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا فما عاهد الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من المؤمنين, رجال <تصفيق> من المؤمنين رجال صدق ما عامد الله عباد الله على فَمِنْهُمَّ مِنْ قَبَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمَّ مِنْ يَنْتَغِرُ وَمَا بَذَّلُوا تَبْدِيلًا بِيَجْزِيَ اللَّهِ الصَّادِقِينَ بِصُدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ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 وَكَفَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْحِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ حَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدَّفَ فِي خُلُубِهِمْ رُعْبًا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنغثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تقوها وكان الله على كل شيء قدير يا أهل الأرض ازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالوا لَدِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ يَا نِسَاءَ الَّذِينَ يَأْتِينَ مِنكُمْ بِفَاحِشَةٍ من يأت منكم بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب بعفا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلق منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مروتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسكنك أخذ من النساء إن التقيتٌ فلا تخضعن بالقول فيقوم عالذي في قلبه مرب وقلن قولاً معروفاً وقرن بوثكن ولا تبروج من تبروج الجاهلية الأولى وأقنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Wedkunna, maanutna, فِي ti kunna, maanutna, jatilla, hiwa, hikma, inna lohkana, laakulli, fennum, hobiro, inna el-muslimina, ull-muslimati, ull-mukminati, والصادفين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشيعات والخاشعين والخاشيعات والمتصدقين والمتصدقات والصائين. وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَصَّ فُرُوجَهُمْ وَالحافِ الذينَ فْوجَهُمْ وَالْحافِ الضات وَْحَافِ والذاكرين الله كثيراً والذكراة أعد الله لهم نعفراً أعد الله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 وَإِذْ تَقُولُنَّ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ نَفْسًا مُّبِينًا وَتَخْشَى من النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَبَّ زِيدٌ مِنْهَا وَقَرَّ زَوَجْنَاكَهَا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَبَّ إِذَا قَبَّ مِنْهُنَّ وَقَرَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كر رسول الله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 هُوَ الَّذِي صَوَّنِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظلمات إلى النور. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَ 111. ja eddä lهم äjra kereema 112. ja eyyha النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تَقْعُدُوا عَاكِفِينَ فِي الْمَسَاجِدِ دُونَ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَضْرِبُوا يا أيها الذين آمنوا إذ أن تحتم المؤمنات ثم قلقتهن ثم قلقتهن من قبل لَكُمْ تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمكعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لَكَ أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 وَمَنِبَتْ غَيْتَ مِنَ الْعَزْلَةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَخْرَوَ أَعْمَوْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَىٰ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَىٰ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ يَسَاءَ أُنْبَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزْوَاجٍ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُصْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاقِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نَّبِيٍّ إلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلَى قَعْمٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُمْ لَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَدَخُلُوا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِهُ وَرَاءِ حجاب ذَلِكُمْ أَقْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من ضعده أبدا إن ذلك كان عيد الله عظيما اِن تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانه والتقين الله إن الله كان على كل شيء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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا ممونا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أَلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينَ عَلَيْهِنَّ يُذِينَ عَلَيْهِنَّ لَمِنَ جَلَابِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُذَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورجفون والمرجفون في المدينة لنغريَنك بهم لنغريَنك به السلمى لا ينجونك فيها إلا قليل ما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 وَمَا يُدِرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَةً إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَالَ لَا يَجْبُونَ وَلِيَوْنَ وَلَا نصيرا يَوْمَ تقلب خلبو جههم فينا يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أقعن الله وأقعن الرسولا وقالوا ربنا إن أقعن سادتنا وكبرنا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم نعمة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذنوا موسى فبرواه الله من وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا